م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا للعلوم ح ق ما ا ا أدراك ما ل ح ق كذبت سود و ع ا ب ا ل ق ا ر ع ة ف م ي ه و أ موسوعه ا ع النابلسي ل ل ع ل ه م الاسلاميه ة أ اسماء م ح و ف ت ر ا ل ق و م ف ي ه الحسنى ص ر ع ه 「私たちはきに」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 「私たちは ه た ي のことです。私 ا ちは私 ي ちのことです。私たちは私たちのことです。私たちは私たちのことです。 ف يقول ه ا ؤ اقرا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه, حسابيه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة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 موسوعه ا ل و ا ثم, ثم ف ي س ل س ل ة ر ع ه ا س ب ع و ن م ا ل ا س ل ك و ي ه رسول ر ك ي م و م ا ه و بقول ش ا ع ر ق ل ي ل ا ما ت ؤ م ن و و ن ل ا ب ق و ل كاهر س ي للعلوم الاسلاميه بعض ا ل أ ق ا ي ن ل أ خ ذ ن ا منه ب ا ل ي م ي ن ثم ل ط ع ن منه ا ا ل و ت ي ن ف م ا منكم من أحد عنه أحد ح ا ت ز ي ن وإنه ل ت للمتقين ك ا م ي ه و إ ن موسوعه ر النابلسي للعلوم الاسلاميه فسبح باسم ربك